اسما عظيما شريفا سيحتاج منك إلى وقفة حياء من الله تبارك وتعالى وسترى فيه تأديبا من الله جل وعلا لخلقه وسأبدأ في عرض هذا الاسم بسؤال هل لو كان لك علاقة وثيقة بأغنى أغنياء البلاد قل لي بماذا ستشعر؟ ستشعر أنك آويت إلى ركن وثيق أنت تعرف أغنى أغنياء البلد ولك به علاقة وثيقة يبقى لو اضطررت إلى أي مسألة أو وقعت في أي ضائقة الراجل سيسد لأنك تعلم أغنى أغنياء الأرض لو تصورت أن أغنى أغنياء العالم الآن وفق التصنفات التي تقوم بها بعض الصحف المتخصصة كل سنة بيطلعوا بيان بأغنى أغنياء العالم في صحيفة معروفة اسمها فوريس بتعمل القيمة دي كل سنة أغنى أغنياء العالم بيلجيتس صاحب شركة مايكروسوفت تتعدى ثروته الأربعين مليار دولار ومن قبل كان قارون كان أغنى أغنياء الدنيا كما ذكرنا في غير ما موضع ما قصه الله عز وجل في قصته في صورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أول القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ذكر بعض أهل التفسير أن مفاتح خزائن قارون كانت وقرى ستين بغلاء عشان المفاتيح بس كان يأتي بستين بغي يضع عليهم المفاتيح وكان المفتاح على قدر الأصبع فكانت في البداية المفاتيح من حديد فلما أثقلت على البعير جعلها من خشب فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر فكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلاء لما خففها شوية بعد ما كانوا ستين بقى أربعين دي المفاتيح دي مفاتيح الخزان فكان أغنى أغنياء الدنيا تتصور أنت لو عندك عشر من عشر مل قارون كان يبقى حالك عامل إزاي نحن سنتدارس اسم الله الغني ولو تصورت كده كل واحد عنده عقار ممتلكتك إيه أنا عندي البيت ده عندي الشقة دي عندي أطيان في المكان الفلاني السيارة دي عندي كذا كذا يطلعوا بكام يعني مليون اتنين تلاتة طب شوف الأرض دلوقتي كل حتة أرض حط لها متوسط حط لها متوسط يطلع بكذا سعر الأرض متوسط مثلا ألف جنيه في أرض بكذا وفي أرض بكذا حط خمسمائة جنيه وشوف كام مليون متر ده في بلدك بس طب وحسب بقى كده في قطعة قطعة من بلدان العالم ده ربك غني قوي انت لما تيجي النهاردة يبقى ليك حتة أرض هنا وليك حتة أرض هنا وليك حتة أرض هنا ده انت تبقى يعني من زوي الهيئات فما بالك بربك الغني سبحانه وتعالى الذي له كل ذلك له هذا الملك كله يبقى غني ولا مش غني سبحانه الغني الله سبحانه وتعالى الغني وقد ثبت هذا الاسم بالكتاب فقد ورد اسم الله الغني في ثمان عشرة آية من القرآن نحو قول الله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وقال قول الله تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة وقال الله جل وعلا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إلى غير هذا من الآيات فثبت هذا الاسم بالكتاب الكريم معنى الغنى في اللغة الغنى يطلق في كلام العرب على معنى اليسار ويطلق على معنى عدم الحاجة فيقولون الغني الذي ليس بمحتاج إلى غيره خذوا بالكم المعاني دي عشان لما هنقول دلوقتي معناه في حق الله تبارك وتعالى هنقول إن الغنى الحقيقي هو غنى الله لأنه وحده المتفرد بأنه لا يحتاج إلى أحد أما سائر خلقه فيحتاج من ملائكة من جن من بشر كل الخلق في حاجة فهم فقراء أما هو فليس له سبحانه وتعالى حاجة عند أحد سبحانه الغني يقولون غني بالمكان أي أقام بالمكان ويقولون غنى أي عاش هذا في اللغة أما معناه في حق الله تبارك وتعالى فهذا الاسم في غالب استعمال القرآن هو اسم جلال وحندرس الآيات آية آية وحنشوف أنه في كل آية حيبقى فيها تأديب للناس وطالما فيها تأديب يبقى بيتكلم بجلال لكن لا شك في طيها أيضا جمال الله الغني فهو الغني بذاته المغني لعباده فكل غنا أنت فيه فهو من قبل ربك الغني والغنى صفة جميلة فبالتالي فيه جلال وفيه جمال ابتداء في حق الله تبارك وتعالى قال ابن جرير والله غني حليم في آية سورة البقرة لما قال الله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني أي غني عما يتصدقون به حليم حين لا يعجل بالعقوب على من يمن على غيره بصدقته فالله غني أيها الناس عن صدقاتكم وعن غيرها عن عباداتكم عن أعمالكم الله غني فلا تنفعه حسناتك ولا قرباتك ولا تزيده شيئا بل تنفعك أمد قالوا الغني المستغني عن الخلق بقدرته عز سلطانه فالخلق فقراء إلى إحسانه والله الغني وأنتم الفقراء قالوا الغني الذي ليس بمحتاج إلى غيره فالله ليس بمحتاج إلى أحد جل وعلا علوا كبيرا يليق به سبحانه وتعالى إن الله لغني عن العالمين الله الغني الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه فليس به حاج إليهم بل العباد فقراء محتاجون إليه سبحانه وتعالى كلام العلماء كله بيدور حول نفس المعنى قال الحليمي الغني معناه الكامل الكامل بما له وعنده فلا يحتاج معه إلى غيره إنما إحنا الأصل فينا النقصان شوف أنت رجل تحتاج إلى امرأة فعشان كده أنت فقير يا أيها الولد تحتاج إلى مال أبيك فأنت فقير أنت أيها الإنسان إذا ابتليت بمرض فأنت في حاجة إلى دواء فأنت فقير وكل الخلق كذلك طالما لهم حاجة فهم فقراء إلى هذه الأشياء أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى غير لأنه الكمال المطلق له فربنا جل ثناؤه بهذه الصفة لأن الحاجة نقص والمحتاج عاجز عما يحتاج إليه إلى أن يبلغه ويدركه أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق البيهق يقول هو الذي استغنى عن الخلق المتمكن من تنفيذ إراداته في مراداته يعني, يعني هو سبحانه وتعالى المهيمن فهو غني لا يحتاج إلى أن يطلب من أحد أن يقوم بهذا الشيء يعني لا يحتاج إلى ملك حتى ينزل مثلا جبريل بالقرآن لو شاء لأنزله في قلب النبي محمد من غير شيء فلا يحوجه شيء سبحانه وتعالى فهو متمكن من ذلك فغني لا يحتاج إلى أحد لا يحتاج إلى حملة العرش ليحمل عرش وهكذا كل من يقوم بوظيفة في الدنيا الله لا يحتاج إليه فهو الغني سبحانه وتعالى فهو متمكن من تنفيذ إرادته في مراداته ما يريده يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذه صفة يستحقها سبحانه بذاته إذن فالغنى الحقيقي هو الغنى الموصف به الله تبارك وتعالى إذ لا حاجة له إلى أحد أصلا وإنما الكل فيه احتياج إليه طيب عايزين نتدارس في هذا الاسم ثلاث مسائل مهمة ثم نأخذ حظ العبد من هذا الاسم أول حاجة المسألة الأولى تقرير معنى أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله يعني ابن القيم لكتاب اسمه طريق الهجراتين في أوله كلام في غاية الأهمية حول المعنى ده ابن القيم بيقول إيه الناس اختلفت حول معرفة الله بما يعرف الله فلاسفة والمتكلمين قال لك بالنظر يعني بالنظر يعني تقعد تبص كده وتتفكر هتقعد تقول زي الأعراب ما قال تدل على البعير والخطى تدل على المسير فلا سماوات وأرض وجبال ألا يدل هذا كله على العليم الخبير فبالنظر لو عنا ننظر كلا ونتفكر هنقول لا لازم الخلق ده لابد له من خالق ابن القيم بيقول حاجة ثانية بيقول أعظم ما يعرف به الله الفقر إنك محتاج وطالما محتاج يبقى في من هو ليس له حاجة لأحد ده مين؟ ليس أحد يستطيع أن يصف نفسه بهذه الصفة إلا الله جل وعلا الغني فأعظم ما يعرف به الله احتياج العبد طب يلا وريني هتعمل زي واحد متسخط على ابتلاء طيب وريني هتعمل إيه؟ أنت ابتليب بمرض فخلاص اضرب نماك في الحيط جيب الأدوية كلها ومن فاتش الله هو الشافي فأنت في حاجة إليه لما تنقطع السبل والوسائل من اللي سيجيبك ويغيثك وينجدك ليس لك أحد سواه فعشان كده أنت في حاجة إليه حتى هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك إن الناس لما تغلق أمامهم الأبواب وما بقاش في حاجة دعانا لجنبه أو قاعدا أو كذا أو كذا يدعب ربنا سبحانه وتعالى ويستغيث به طب ما أنت لسه كنت كافر بنعمائه وكنت مخالف لأمره لما بتنقطع بيه ما بيلا سكة إلا حاجة وح ما عندوش دلوقتي إلا هذا السبيل سبيل الرحمن سبحانه وتعالى طب القيم بيقرر هذا المعنى وعمل لها فصل وراجعوه في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين قال فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه قال الله في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فبين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك فهم يعني أمر ذاتي يعني أنت ممكن دلوقتي تقول لي أنا عشان لسه في أول حياتي فمعيش فلوس فبالتالي أنا غلبان لا هتعيش غلبان ولو بقى معك ملايين ممليانة هتلاقي نفسك في احتياج لأشياء هو مين سيسعيدك غيره؟ مين سيرزقك برزق السعادة دي؟ فانت محتاج أنك تعيش سعيد تبقى معك الملايين ومش سعيد نكت في البيت، مشاكل في الشغل أمور هكذا ابتلت بابتلاءات فالفلوس مش هي الغنى الغنى ليس عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة ما بقيتش جدا أنت محتاج لأشياء فيقول لك عندي مشاكل نفسية أنت عندك مشاكل نفسية ازاي أنت؟ أنت شكلك مش عارف تصرف الفلوس لما تبص عليه من بره لكن هو فعلا في احتياج عنده مشاكل نفسي وواحد تاني ربنا مغني نفسه بس معهوش غنى اليد فعلا معهوش فنفسه لسه في الشقة ونفسه في كذا فبرضه في حاجة فالغلبان في حاجة والغني في حاجة والصحيح في حاجة والصقيم في حاجة كل الناس في حاجة فما تنفعش تيجي تقول لي الفقير اللي هو ما عندوش الثروات دي لا انت فقير ملك لصفة توصف بيها أفضل من صفة الفقر فقال الفقر لك أمر ذاتي يعني أمر لا ينفك عنه كما أنه غني حميد وغناه ذاتي فغناه لا ينفك عنه فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر الأوجبة مش عشان هو كان في وقت من الأوقات في احتياج بعد كده بقى غني مفيش حاجة أوجبت أنه هو كان فقير فصار غني لا هو غني بالذات هكذا لم يتخلف عنه هذا أبدا فهي صفة من صفات الذات زي ما من صفة من صفات الذات القدرة ربنا ينفع عنه العجز سبحانه وتعالى لو شاء أن يخلق السماوات والأرض في ما لا تتصوره من زمان طيب أتقول إيه فهمتوا ثانية ولا ولا ولا ولا اللي أنت تعرفه ولا ما تعرفوش لو شاء لكان لكنه سبحانه وتعالى أعطنا درسا فخلق السماوات والأرض في سبعة أيام علشان معنى. تمام، فغنائه وحمده ثابت له لذاته، لا لأمر أو وفقر من سواه إليه ثابت لذاته، لا لأمر أو فلا يعلل هذا الفقر. يعني فعش بتقد قلي، أنا غلبان عشان وعشان وعشان، أنا غلبان عشان أنا لسه ما عيش فلوس، أنا غلبان عشان لسه ما جوز، أنا غلبان علشان لسه ما عنديش شقة. أنا غلبان عشان لسه ما عنديش أطيان، أنا غلبان علشان ما ينفع. لو بقى عندك ده كله أنت برضه غلبان فاهم المعنى ده فلا يعلل بحدوث ولا بإمكان ففقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل فهو فقير بذاته إلى ربه الغني ثم يستدل بإمكانه وحدوثه غير ذلك من الأدلة كده ده شيء ملازم ليك ممكن تفصله بقى أقول لك أنت غلبان ليه فتقولي هو أنا غلبان من الأصل بس صور الفقر داي فتقول لي ده أنا أجي في وقت من الأوقات أبقى نفسي في شيء وأعد أعمل التدابير كلها علشان أحصله وما بيجيش لازم بالاستعانة وبالتوكل وو... يا ما عملت أشياء وكنت أظن النتيجة أنا راجل طالب ذكرت تمن ساعات قالوا لي ده انت حجيب كده امتياز لقيت نفسي جايب مقبول هو إيه ده بقى يعني أنت عملت الأسباب بس ما جابتش نفس النتائج فأنت محتاج إليه سبحانه وتعالى ليجعل لك النتيجة كيف ما أردت فانت غلبان محتاج دخلت في صفقة وعملت كل ما يمكن من تدبير التجارة وفي الأخير خالص ما رسيتش عليك أو خسرت أو حصل مشاكل في السوق أو أو أو فانت محتاج إليه سبحانه وتعالى يا رب مشيه يا رب ارزقني من حيث لا احتسب يا رب فمحتاج في كل احوالك فممكن بقى تقول لي التفاصيل دي فهو ده اللي بيقول عليه يستدل بقى إن بإمكانه وحدوثه بمثل هذه الأشياء طيب بصوا بقى احنا بنتكلم عن الغنى انه شيء ذاتي لله والفقر شيء ذاتي للمخلوقين طيب الفقر ده قالوا نوعين ابن القيم بيقول كلام ده بيقول الفقر اضطراري واختياري الفقر اضطراري وده اللي احنا عدنا نتكلم عليه وهذا لا ينفك عنه بر ولا فاجر فكل الخلق محتاج إلى الله مفهوم دي؟ فكلنا مضطرين لذلك فده فقر اضطراري الفقر الاختياري اللي هو الفقر بتاع العبودية العبد بيختار المسكنة اللهم احيني مسكينة وامتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين بيختار هذا المقام مقام الفقر والذل والمسكنة لله تبارك وتعالى ابن القيم بيقول لكن هو مش حيبأ كده إلا إذا حصل علمين شريفين لازم يبقى عنده معرفتين معرفته بربه ومعرفته بنفسه فمتى حصلت له هاتان المعرفتان؟ انتجت فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته لو عارف مين هو ربنا وعارف انت مين لما تعد كده وتشوف نفسك انت ايه في خلق الله فتحس بفقرك لما تبص على احتياجاتك الكثيرة والدائمة له سبحانه وتعالى فتشعر بفقرك لما تبص على عيوبك كان نفسك تعمل وتعمل وتعمل, وتعمل تلاقي قدرتك خلاص طاقتك انت عايز تنام مش قادر أنا كنت نفسك النهاردة تخلص الكتاب ده وكنت نفسك تعمل كذا وكنت عايز تعمل كذا وانت في الشغل كنت عايز تطبق يومين لكن جيت في وقت خلاص طاقتك البشرية لقيت نفسك وقعت من طولك ونمت وانت برضه لك قدرة قاصرة فلما تشوف المعاني دي كلها فتعرف عيب نفسك وتعرف انت ايه ففي الحال ده تنكسر له تنكسر لمن عرفت شأنه وعلو قدره سبحانه وتعالى فمعرفتي بربه ومعرفتي بنفسي تورث هذا الذل والانكسار وعكس كده هو ده الذي يورث الكبر إن الإنسان لا يضغ بصوا الآية قال أن رآه استغنى يعني استغنى يعني طلب أن يكون غنيا طلب أن يكون غنيا قال لك أنا خلاص مش محتاج حاجة واحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه فهو كان أقصى أحلامه أنه يركب العربية دي وأنه هو يعيش في البيت ده وأنه يبقى عنده الشغل ده ويبقى عنده الرصيد في البنك ده وأنه يرزق بالزوجة دي وشوية الأولاد دول كل ده بقى موجود وبقى كمان مميز راكب عربية ما فيش حد راكبها في البلد ساكم في مكان كل الناس تحلم أنه يبقى عندهم ولو يعني متر في الحتة دي قاعد في كذا في كذا فيرفع في يحس بقى بالشموخ يحس أنه هو مش أليل في البلد دي. قال إن الإنسان لا يضغ ليه بيضغ عشان رأى نفسه أن رأاه أي رأى نفسه ورأى عمله فاستغنى فرأى نفسه بعين العمى ده هو ما شافش ده هو شاف بس جانب فكأنه أعمى البصر أو عنده عور بيشوف بعين واحد فبص على الجانب الإيجابي ومو بصش على الجانب السلبي نسي إنه هو في الآخر عبد فقير إلى الله عز وجل فقير إلى نفس لو لم يدخل هذا الهواء في أنفه لمات فقير إلى الخلاء لو بقيت هذه السموم في بطنه لفاني وشوفوا واحد لما يركب أسطاره وانت تعرف يعني كنت أعرف أحد رجال الأعمال فبقول لي أنا بقى كنت يعني مقضيها صهر في الملاهي الليلية لما بعد الفجر وأعدتنا كلها منكرات وفجر وأنا خارج من حاجة من الحاجات دي لقيت نفسي بتطوح وهو قعد. خدوني هلا بيلا وودوني على المستشفى ركبولي أسطار أنا ركبولي أسطار من هنا وعرفت أنا وقلت والله ما اخرج من المكان ده إلا ونتايب لك رب مجرد أنه ركبوله أسطار بس مجرد ان هو مش عارف يقضي حاجته بس كده بطريقة طبيعية عارف هو أي ده أنت غلبان قوي ده حصوة حصوى كده في الاخر خالص يطلعوا لك بتاع كده مفيش كم مل يعني قول لك حصوة في الكلى وعنده مشاكل وعنده مش عارف ايه وبتاع بعدين يطلعوا لك البتاع القدي دي هي دي اللي مش مخلياني أعمل عصب عصب من الأعصاب بس يجيله التهاب تلاقي نفسك بتصرخ شوف كده لما يجيلك عصب في سنانك مثلا عصب تعبان تلاقي نفسك مش قادر وخلاص واجع السنان ده مالوش حل وتبقى هتتجنن ودهوني بقى في مسكنات واجري على الدكتور ويعمل وسوي شوية عصب ويطلع لك العصب يورهولك حاجة كده شعر شعرة ده انت فيش خالص ده انت غلبان قوي ده انت تعبان قوي فلما تشوف المعاني دي كلها تستغني ايه ده انت غلبان تشوف نفسك على ايه تظلم في الناس عشان حسب ان انت بقيت خلاص فلان فتبقى طاغية إن الإنسان لا يضع أن رأاه استغنى فيقولي بقى ابن القيم وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين معرفتي برب عرفتي بنفسي فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام ومن عرف ربه بالعز التام عارف نفسه بالمسكنة التامة ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل فالله سبحانه وتعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البت شوف الولد الصغير ما يقدر يعمل حاجة كل اللي بيقدر يعمله إنه هو ايه بيصرخ فيك عايز يأكل يصرخ عايز حد يغير له بيصر حاسس بألم مش قادر يقول يسرس وانت تجري بيه على الدكتور وانت تقعد تضرب خمس فزداز ومش عارف تعمل ايه فقير هو ده انت وانت في الواقع كده والمفروض ان انت تسرس لرب وانت بتقول له انا غلبان فقير محتاج فانت مثلك مثل الطفل تماما فكان فقره في تلك الحال الى ما به كماله امرا مشاهدا مخصوص عايز يكبر لازم يمر على فترة الواحد يقعد يتأمل طب قولوا لي ليه ربنا ما خلقش الرضيع ده من الأول خلص يتكلم ويعبر و... ومرة واحدة بقى يكبر على طول يقعد سنين طوال وتقعد ترب فيه وتعلم فيه وي وي وتقعد القصة دي ربما عشر سنين خمستاشر سنة فين لغاية ما يشبه ويبقى واعي ومدرك و... ليه ده كله طب ما يخلقه على طول كده يتكلم ويعمل ويسوي ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيديك الدروس العملية دي هو أنت كده أنت حالك كده فما تفهمش عشان أنت بقيت مدرك وواعي وأن أنت كذا أن أنت خلاص عديت المراحل دي هو بيقول في الأول المراحل دي لك أنت غلبان أنت محتاج أنت فقير فإذا ما كنتش شايف ده في نفسك شوفه في غيرك شوفه في أولادك عشان تفهم المعنى ده ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته يعني معروف إنه العبد مننا لما يبقى في مرحلة الطفولة إنه محتاج لهذه المعاني بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى برئه فلما أصبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه وصخر له الخيل والإبل وصلته على دواب الماء واستنزل الطير من الهواء وقهر الوحش العادية وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض كل هذه الأمور سخرها الله له ولما بدأ العبد يقوم بهذه الأمور ظن المسكين أن له نصيبا من الملك أول بقى ما خلاص بدأ يعني يشتغل وبدأ بقى يحس ان الارض دي بتاعته الشغل ده شغله الكلام ده كلامه ظن ان له نصيبا قال لك بس الكلام ده بتاعي انما اوتيته على علم عندي ده بتاعي انا انا اللي تعبته شئيت فيه وادعى لنفسه ملكا مع الله ورأى نفسه بغير تلك العين الاولى اللي هو في الاول خالص انا غلبان حد ساعدني لكن لما عدى نسي واحد في اول حياته كان لسه بياخد له 200-300 جنيه فيبتلي بقى ربنا كرمه عمل له كم مشروع تويب شوية أب على وش الدنيا بقى شيء عامل زي قصة الأقرع والأبرص فييجي حد يقول له يعني ما أنت كنت زمان كنت كده أبدا عمري ما اكشفت المعاني دي قال تبل عليا طول عمري كبير ابن كبير احنا أولاد الأكابر هو يبقى فهمك هنا ينساها خالص مش عايز ابتكر المعاني دي تماما فظن أنه مشارك لله في ملكه ونسى ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة حتى كأنه لم يكن هو هذا الفقير المحتاج بل كأن ذلك شخصا آخر شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المعنى ده تمثيل جميل أو الحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه النبي صلى الله عليه وسلم بسق في الكف وبقي أثر البساق في كفه فوضع عليه أسبوعه ثم قال قال الله تعالى بيقول بقى حديث قدسي ربنا بيقول لنا ايه يا ابن آدم انا تعجزني هو انت لك قدرة اعظم من قدرتي هو انا عاجز ان انا اصنع بك كذا وكذا انا تعجزني طب بقى امرت ايه أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا مش هو الماء المهين ماء مهين ادي المني ما مهين عام زي البصاق كده وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد رحت لابس بقى أحسن لبس ولبس للبدلة اللي مش عارف بكم ألف ماشي بقى إيه أرض تهدي ما عليك ما هو المعنى كده وللأرض منك وإيد وإيد أي شدة الوطأ على الأرض ماشي بقى إيه أنا هو أنا فلان وعامل بقى مواكب كده وفلان الفلاني وللأرض منك وإيه فجمعت ومنعت وروح تقعد تجمع في الدنيا وتقول قدي ده وما تديش ده وتجمع وتمنع وا وا وا حتى إذا بلغت التراقي وخلاص أول ما حسيت أن أنت هتموت قلت أتصدق أتصدق وأن أوان الصدقة دلوقتي عرفت أن أنت هتحتاج لي ما أنت كنت ماشي جبار في الأرض قال وأن أوان الصدقة قال ابن القيم خذل من خذل ووفق من وفق فحجب المخذول عن حقيقته ونسى نفسه فنسى فقره ونسى حاجته وضرورته إلى ربه فطغى وعتى فحقت عليه الشقاوة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل وإيه واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة فأكملوا الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره كل ما تحس أن أنت غلبان كل ما أنت تبقى أعظم عند الرحمن كل ما تحيش المعنى ده تواضعا وانكسارا وافتقارا لله كل ما تبقى أنت أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كلهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن لا يملك منه شيئا فهو فقير إلى تثبيت الله له النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ربنا بيقول له لولا لن أنا ثبتتك ما كنتش هتبقى كرة فحتى سيد الخلق هو أعظم الناس فقرا لله تبارك وتعالى وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده النبي بيعلمنا إذا كان هو بيقول كده أمال إحنا نعمل إيه؟ إذا كان النبي أغلب دعائه يا مقلب القلوب يثبت قلبي على دينك يبقى إحنا نعمل إيه يبقى نلهج بها ونبقى خايفين من سوء الخاطمة وكان يقول أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد تذلنا لله وافتقارا وكان يقول لا تطروني كما أطرط النصارى المسيح ابن مريم ما تعودوش تقوله اللي هو سيد الخلق وتعودوا تكلمون كده لا تزيد في ذلك إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولما أرادت الله عز وجل أن يعظم قدره بين أن أشرف المقامات مقام العبودية له فلما كان في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقول سبحان الذي أسرى بحبيبه بخليله بمصطفاه بسيد خلقه قال بعبده ليدل على أن مقام العبودية هي أعظم المنازل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهكذا كان يصفه بمقام العبودية فتأمل ابن القيم بقى بيقول لك افهم بقى الآية دي فتأمل فتأمل قوله تعالى انتم الفقراء إلى الله بسم الله دون اسم الربوبيه ما قالش انتم الفقراء إلى ربكم افهموا بقى لو قال أنتم الفقراء إلى ربكم احنا قلنا الربوبية خمس صفات يبقى الفقراء الى رزق ربكم انتم الفقراء الى خلق ربكم انتم الفقراء الى تدبير ربكم انتم الفقراء الى أن يحييكم ويميتكم أنتم فقراء إلى معاني الربوبية لكن لم يرد الله قصر المعنى في الربوبية فقط يعني مش أنتم الفقراء للرزق بس أنتم الفقراء ابتداء بذواتكم كده إلى الله سبحانه وتعالى الذي له الغنى المطلق يبقى أنتم الفقراء في كل الأنواع فلم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم وإنما قال أنتم الفقراء إلى الله ليدلل لي بذلك على معني الفقر. فأنتم الفقراء اضطرارا وانتم الفقراء اختيارا فهمتوا كذا؟ المعنى الأولان كان حيحصره لو أن ربكم كان حيبقى مقصور على معنى الاضطراء انتم مضطرين إلى أن يرزقكم انتم مضطرين أن يخلقكم انتم مضطرين إلى كذا لكن أراد أن يدخل فيه معنى أنتم الفقراء باختياركم إلى الله حين تكونوا على أمره ممتثلين لذلك المعنى اللي احنا قلنا إليه عشان كده قال إيه أنتم الفقراء إلى الله ولم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم فهمتوا المعنى ده؟ طيب المسألة الثانية في ارتباط ما بين الإحسان وما بين الغنى صح؟ واحد غني فالغني لما يفيد بالأعمال الخير ففي ارتباط بين الغنى وبين الإحسان قالوا الله غني عن عباده ومع ذلك فهو محسن إليه لما أنا أكون مش محتاج لك. ماشي؟ خلاص أنا مش محتاج لك ليه بقى بيني وبينك علاقة؟ ليه؟ ايه أنا محتاج لك في حاجة حتى ولو معنا شرعي أنا محتاج لك ان احنا يا سيدي نتحب في الله ان احنا نتعاون على طاعة الله لكن أنا مش عايز منك حاجة زي اي واحد ماشي في الشرع كده ما فيش بينك وبينه اي علاقة ومش محتاج له في شيء ومش محتاج له حتى توقفه تقول له السكة منين انت عندك ده كله كل حاجة عندك هتحتاج للناس ليه؟ طلما كل شيء عندك فالارتباط هنا إن عادة الذي يحسن يحسن لمصلح حتى ولو كانت مصلحة شرعية حتى لو هو مش عايز منك حاجة لكن تلاقيه هو مثلا يدي واحد غلبان قرش وبعد كده يقول له ادعيلي حتى هو محتاج للدعوة فهنا يبقى محتاج لشيء إنما لو مش محتاج خالص يدي له فهذا هو الله الذي هو غني عن عباده ومع ذلك فهو محسن إليهم رحيم بهم وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى يقول ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم محسن إلى عباده مع غناه عنهم يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر لا لجلب منفع مش عايز من العباد حاجة ولا لدفع مضرة بل رحمة منه وإحسانا فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليه يتكثر بهم من قلة انت تلاقي واحد ايه يخلف ومعدين يقول لك عزوة اهو برضو ينفعني لما اكبر محتاج انما الله سبحانه وتعالى ما اتقضى صاحبة ولا ولدا والخلق لا يزيده شيئا ولا ليعتز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه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 مش هيدهالك كده لللف لله يعني المعنى اللي احنا بنقول عليه يعني مجرد ما فيش حاجة اسمها مجرد يبتغي بذلك الأجر يبقى عايز حاجة يبتغي بذلك المسوبة يبتغي بذلك الإحسان يبتغي بذلك كسر عينك أي حاجة بدي في مقابل ما فيش حاجة اسمها كده حد من غير مقابل سواء كان المقابل ده دنياوي أو أخراوي سواء بقى راجل مخلص وبيعمل لعمل الآخرة أو سواء كان مرائي أو كان دنيوي وبيفكر في المنفعة إلا هتحصله من وراء اعطائك لذلك الله يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا الارتباط هنا بأي العبد يحسن إليك لأنه يحتاج إلى شيء من وراء هذا الإحسان أما الله فيحسن إليك وهو غني عنك لا يريد منك شيئا سبحانه وتعالى المعنى الثالث وهي الآيات بقى احنا قلنا لما هندرس الآيات هنلاقي الآيات كلها بتقدبنا تعالوا كده نشوف الآيات اللي ورد فيها اسم الله الغني عشان نشوف ربنا عرفنا بنفسه ازاي الآية الأولى قالت على حسب ترتيب المصحف آية البقرة اللي احنا ذكرناها في أول الدرس قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم قالوا إيه؟ هذه الآية تربية للسائل والمسؤول تربية لللي حياخد وتربية لللي حيدي ليه فتربيه للسائل أن يستغني بالغني الكبير عن سؤال العبد الفقير فعشان كده قال له والله الغني يعني أصلي أنا عارف أن فلان الفلاني هو ده اللي بيبعت لي كل شهر كذا فأنا محتاج لي فشوية بشوية حيبقى توكلي عليه الغلبان ده حيبقى مستني الصدقة اللي حجيله أو بلاش كده الموظف اللي شغال والمدير ممكن يديله علاوة ولا بتاعه فتلاقيه يتملقه وعايز بقى يبص الأياد والأقدام ويعمل نفسه مش عارف حاسب أن رزقه بأدي فلان فبيحاول يتصنع له فقال له ده فقير زيك فأوعى تتوكل على فقير الله الغني فختم الآية اللي فيها معنى السؤال تتكلم عن الصدقة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى فبتتكلم على معنى الصدقة فقال لما يا أخي تديله اديله بكلمة حلوة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الأذى بقى بالمن عايز يكتر من كده ايه يا اخي الناس اللي طمعت قوي اليومين دول فهو كده فقال له ايها السائل شفت انت فقير ومحتاج ازاي اوع بقى تفهم ان انت فقير للراجل الغلبان ده ده هو زيك غلبان برضو فقير فخلي احتياجك عند ربك الغني فقالوا تربية للسائل ان يستغني بالغني الكبير عن سؤال العبد الفقير ويكتفي بعلم الحال عن المقال اللي هو إيه؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعافف عشان كده قالوا حتى لا يستحب للفقير أن يتجمل ويتزيى بغير زي إنه لازم أنا هعرفه غلبان منين؟ هو كل شوية يلبس كويس أو يعمل نفسه بتاعي عم أنت غير غلبان فخليك كده عشان الناس بقى عرفاك فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعافف ما يطلبوش بس حلم بيقول فخليك ذكي وافهم مش لازم الرجل يمد إيدي تبقى كده فقال فيكتفي بعلم الحال عن المقال وتربيه للمسؤول وتربيه للرجل اللي سئل انه يعطي ان يحلم عشان كده قال له مغفرة عن جفوة السائل ساعات يخش عليك وفعلا راجل غلبان يقول لك يا عم انا بتاع يقعد بقى يلح عليك فانت يا اخي ايه الجماعة الشحاتين النصابين دول وفعلا ممكن يكون الراجل غلبان بس طريقته وجفاءه أسلوبه ممكن تفسد الأمر فقال لك غلبان فعدها ومغفر. أن يحلم عن جفوة السائل فيتلطف في الخطاب ويحسن الرد والجواب أنت مش عايز تديله ما تقولهش وأما السائل فلا تنهر يا أخي يبعد يا أخي مش عارف ايه لا تنهره وإنما ربنا يسر لك تدعيله كذا. حتى لو ألح، حتى لو زاد في الموضوع تتلطف ولا تنهر بأي حال من الأحوال ولو أنت عارف أنه نصاب لا تنهر قال الله وأما السائل فلا تنهر فهمين قالوا فيتسمح في ذلك فقال والله غني حليم يعني جمع هنا والآية هذه الوحيدة اللي في القرآن اللي فيها جمع ما بين الغني والحليم بعد كده أكتر من آية غني حميد وحنقولها لكن غني حليم غني بيقولها المين للسائل حليم بيقولها المين للمسؤول يبقى أنت المسؤول يبقى حليم والثاني خليك مستغني بالله فهمتوا المعنى الأول الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية بتقول ياللي عندك مال أنفقوه بس أنفقوا إيه؟ طيبات يعني الحلال حلال المال أو أفضل المال من طيبات ما كسبتم أنفقوه لو كان في الزكاية يبقى واجب ولو في صدقة على سبيل التطوع يبقى أنت لا تخرج أسوأ ما عندك لذلك قال الله ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء من المال فتنفقوه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه أي في ديونكم إلا أن تغمضوا بصركم فيه وتقبضونه حياء أو مسامحة فقال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد طب قال غني حميد في الآية دي ليه قالوا غني عن إنفاقكم يبقى بيقدب ولا لأ يبقى له أنت فاهم أن أنت يعني علشان عملت العمل الخير ده أن أنت بقيت ربنا غني عنك وغني عن صدقتك فهتمن بها ليه وجاي بقى تنفق أسوأ ما عندك وكأن أنت يعني حسس أن المال ده مش هيزيد من الصدقة ما نقص مال من صدقة أنفق أنفق عليك أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال فيقول لك ربنا غني عنك يا أخي وعن فلوسك أنت مطلع أسوأ ما عندك إيه البخل ده ده عائشة كانت تطيب المال الذي تتصدق به تقول يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل فيقول والله غني واعلموا أن الله غني أي عن انفاقكم فإنما أمرك لينفعك أنت اللي هتنفع مش الفقير ولا ربنا هينتفع باللي أنت هتعمله ده حميد أي يحمد لك إن فعلت ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا فيحمد لك فعلك ويشكرك عليه فالله هو الشكور فبيقول المعنين الأولانية تأديب والتانية ترغيب الأولانية بيقدب اللي ينفق بخر وبالعافية ويعدهم فقال له ربنا غني عنك والتانية فيها ترغيب وقال له حميد ويحمد الله لهذا المنفق طواعية ومسامح شوفوا قالها فين تاني هتلاقوها في الطاعات دي كل دي آيات التأديل والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الآية دي العلماء قالوا ومن كفر دي تحتمل حكتين حاجة الأولانية من كفر إنه سمى ترك الحج كفرا تشديدا هو ليس بكفر يخرج عن الملة ولكن هذا مما يقال فيه كفر دون كفر أي الكفر الأصغر ليس الكفر الذي يخرجه وعندنا أثر صحيح عن عمر أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة يعني كل واحد عنده فلوس ثم لم يحج فليضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ده كده كأنه بجد بقى. ده كأنه أخرجه من ملة ده إلا حيضرب عليه الجزية قالوا هذا تشديد لأن ترك الحج كبيرا وأهل السنة لا يكفرون بفعل الكبائر إنما يكفر بذلك الخوارج وقالوا ويحتمل إن ومن كفر على بابها إنه بيكلم اليهود والنصارى وبيكلم من هم على غير ملة الإسلام قالوا ومن يكفر بذلك فإن الله غني من يكفر بعظم شعيرة الحج ويقول لك ولا في حج ولا في كلام من ده, ده أنتو بتخرفه فقال فإن الله غني عن العالمين بصوا بقى الألوسي بيقول إيه طب مش معنى فإن الله غني عن العالمين قال لأن في المعنى تأكيد الإيذان بأن ذلك هو الإيمان على الحقيقة الإيمان على الحقيقة أداء الشعائر وأعظم الشعائر الحج وهو النعمة العظيمة وأن مباشره مستأهل لأن الله تعالى بجلالته وعظمته يرضى عنه رضا كاملا يا رب رزقنا الحج هذا العالم يرضى عنه رضا كامل كما أنه يسخط على تاركه سخطا عظيمة فبيقول أنت مش عايز تحكك وأعد بتحوشهم وأعد مش عايز وأعد بتقول طب ندخيرهم للعيال طب نعمل مش عارف ايه طب أسيب الحج لما عندي خمسين سنة لما بقى عندي ستين سنة قال فإن الله غني عنك وغني عن طاعتك وغني عن عبادتك وغني عن قربتك لا ففيها تأديب أن يكون معك مال وعندك استطاع ولا تحج فإن الله غني عن العالمين قال برضو في سورة الأنعام ولكل درجات مما عملوا أي لكل من الإنس والجن درجات في المقربين في أصحاب اليمين في من هم دونهم وهكذا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة قالوا ألي قال وربك الغني ذو الرحمة إيه شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاءكم من ذرية قوم آخرين قالوا أصل الغني برضو تأديب بأدب من إيه شاء يذهبكم اللي حيزهبهم قالوا هو غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد فإن شاء يذهب هؤلاء فيهلك هؤلاء ولأنه ذو الرحمة يستخلف من بعدكم قوما آخرين هؤلاء يستخلفهم على ما يشاء سبحانه وتعالى يؤدون ما يشاء فبيقول إيه؟ بيقول خد بالك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون من شأنه أن يستخلف غير ويستبدل غير فإنت تولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فوعت من ووعت تحسب نفسك حاجة ووعت تحسب نفسك أنت اللي مصلي واللي متصدق والصائم وانت الملتزم وانت طالب العلم وانت العابد وانت الداعي وانت كذا ووعت تحسب حاجة من المعاني ذي ربك غني عشان كده قال وربك الغني لكن على شام تبقىش الآية فيها هذه الشدة قال ذو الرحمة فهو غني اوعى تفكر ان انت حاجة لكن هو رحيم فهو برحمته يقيمك وإلا لو شاء لاستبدل قوما غيرنا ولا يكونوا أمثالنا شوفوا آية سلط العنكبوت أولها أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 فهيتعب فبيقول له اوعى وانت تعبان تمن ولا تمن تستكثر استكثر فبيقول له ايه ومن جاهد فانما يجاهد لنفس انت ما بتتعب ليش انت بتتعب لنفسك انت ما بتجاهدش لأجلي عشان تنفعني او لمصلحة لي لا انما تجاهد لمصلحتك انت فالله غني عنك وعن مجاهدتك دايما العمل الشاق واخدين بالك وجابها في الحج حج مشق فقال لك ربنا غني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجابها في المجاهدة المجاهدة دي بقى أنت بتتكلم في ناس تصوروا بقى مثلا بيجاهدوا في الله جهاد النفس مش الجهاد اللي بالنفس شوف ده بقى ممكن يبقى عد فين في صحراء ما يشربش ما يكلش ممكن يقعد بالأيام ممكن كل لحظة متعرض للموت شوفوا المجاهدات قدي واللي بيجاهد نفسه بيبقى في كده برضه الحرام قدامه كتير والفتن فيش أكتر منها وبتسين لك وهيت لك وهو يجاهد نفسه في الله فلما يجاهد تقول له ده أنا والله كانت الحاجات قدامي وقلت لا بينه وبين نفسه بس العملية مش ماشية ليه رب طب ما ادتنيش بعد كده كذا ليه يمن بقى يبتلي بقى ايه حسب ان نفسه بقى حاجة فقال له لا لا لا ايه وعطفهم الكلام ده ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين الخمس آيات اللي قلناهم دول تأديب للعباد تأديب لأهل الصدقة تأديب لأهل الحج تأديب لأهل المجاهدة وهناك نوع آخر من التأديب أظهره القرآن في غير ما موضع ذكر فيه اسم الله الغني من ذلك قول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد وصينا الأمم المتقدمة الذين أنزلنا عليهم الكتاب من قبلكم كأهل التوراة وأهل الإنجيل وغيرهم من الأمم وصيناهم ووصيناكم بأن تتقوا الله عز وجل فتمتثلوا لأوامره وتكتنبوا نواهيه ظاهرا وباطنا وقلنا لهم ولكم وإن تكفروا فإن الله غني عن كفركم وشكركم فقد استقر له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا فله فيهما من الملائكة من هو أطوع منكم فلا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم وإنما أوصاكم رحمة بكم لا لحاج إليكم ثم قرر ذلك بقوله وكان الله غنيا حميدا أي غنيا عن الخلق وعبادتهم محمودا في ذاته حمد أولم لم يحمد ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض فكرره ثالثا للدلال على كونه غنيا حميدا فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غنى كل خلق من خلق الله عز وجل ينطق بحاجته فينطق بفقره ويثبت لله الغنى وكفى بالله وكيلا حافظا ومجيرا لمن تعلق به من أهل السماوات والأرض إن يذهبكم أيها الناس إن لم تتقوا ويأتي بقوم آخرين هم أطوع منكم وأتقى وكان الله على ذلك قديرا فهو بليغ القدر لا يعجزه شيء فانظروا ربنا يؤدب كل من لا يتقيه وشوفوا إزاي قار ما بين أن تتقوا الله وإن تكفروا فقال لكل من يكفر بهذه النعمة العظيمة لأن أعظم النعمة أن يتق الله عز وجل فإن كفر بهذه النعمة فالله غني عن طاعته أو عن معصيته عن شكره أو عن كفره وهو حميد فيحمده كل شيء إلا ابن آدم وإلا عاصي الجن ممن عليهم التكليف إذن هذا الكلام في غاية الأهمية الآية دي قالت لنا إن التقوى أساس الطريق ومنهاج أهل التحقيق عليها سلك السائرون وبها وصل الواصلون وقد وص بها الحق المتقدمين والمتأخرين فبها قرب المقربين وشرف المكرمين وهي خمس درجات أن يتق العبد الكفر وذلك بمقام الإسلام وأن يتق المعاصي والمحرمات وهذا بالتوبة وأن يتق الشبهات وهذا بالورع وأن يتق المباحات وهذا بالزهد وأن يتق شهود غير الله وهذا مقام من مقامات الإحسان فيعبد الله على المشاهدة يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه فمن لم يقم بالتقوى استغناء فالله هو الغني ومن قام بها حمد الله له فعلا ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية أيضا أخبر عن هذا المعنى فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى يقول وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني أي عن شكركم حميد محمود على ألسنة خلقه من الملائكة ومن غيرهم فكل ذر من المخلوقات ناطقة بحمده حالا أو مقالا فهو غني أيضا عن حمدكم فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الإنعام وعرضتموها لشديد الانتقام الله جل وعلا يقول قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون هو الغني عن كل شيء مفتقر إليه كل شيء والولد مسبب عن الحاجة والله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا فلا يفتقر إلى اتخاذ ولد فهو الغني بالإطلاق لا يحتاج إلى من يعينه لا يفتقر إلى من يخلفه في ملكه إن عندكم أي ما عندكم من سلطان ولا برهان بهذا بل افتريتموه من عندكم أتقولون على الله ما لا تعلمون فهذا توبيخ وتقريع على اختلاقهم وجهلهم واستدل العلماء بهذه الآية على أن العقائد لابد فيها من قاطع وأن التقليد فيها غير سائغ ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره وشاهد فيها هذا التأديب من الله عز وجل لكل من يفترى عليه الكذب ويدعي عليه ما لا ينبغي له سبحانه وتعالى وهو الغني لا يحتاج إلى مثل ذلك الله يقول ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد الله الغني عن كل شيء المفتقر إليه كل شيء الحميد المحمود بنعمته قبل ثناء من في السماوات والأرض عليه هو المستحق للحمد أعطى أو لم يعطي الذي حماده بصفاته وأفعاله جميع خلقه بالقول وبالحال الله جل وعلا يقول على لسان سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم في قوله فإن ربي غني كريم أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن شكر الشاكرين كريم بترك تعجيل العقوبة إليهم كان الوسطي يقول ما كان منا من الشكر فهو لنا وما كان منه من النعمة فهو إلينا وله المن والفضل علينا الله ما كان منا من الشكر فهو لنا من شكر فإنما يشكر لنفسه وما كان منه من النعمة فهو إلينا بفضله وبغناه وكرمه وله المنة والفضل علينا سبحانه وتعالى انظروا في الآيات حين يقول ولقد آتينا لقمان الحكم نشكر يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد حين يقول لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد حين يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حين يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد وتلاحظون كثرة اقتران اسم الله الغني باسمه الحميد إنه الغالب ذلك وقد جاء هذا الاقتران في القرآن عشر مرات وهذا كما بينا في تفسير بعض هذه الآيات غني عن شكر الشاكر وحميد لمن يشكر غني عن من يمن بعمله فلا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معصينا كما قلنا حميد لمن أطاع لمن صنع دون من دون أذى دون تطاول الغني والحميد بمعنى أنه محمود في كل شأنه سبحانه وتعالى لا ينتظر حمد الحامدين منا ولا عمل العاملين منا لذلك اقترنا هذا الاسم العظيم اسم الله الغني باسمه الحميد عشر مواضع من الثمان عشرة موضع المذكورة في القرآن واقترنا باسمه الكريم كما ذكرنا في موضع واحد في صورة النمل فإن ربي غني كريم وبينا أن المعنى غني سبحانه وتعالى عن شكر الشاكرين كريم سبحانه وتعالى بترك تعجيل العقوبة على الجاحدين واقترن باسمه الحليم وجاء ذلك في موضع في القرآن والله غني حليم الذي ذكرناه في أول هذه الآيات الآية التي في سورة البقرة إذن يا عباد الله تدارسنا الآن ثلاثة مساء حول معنى اسم الله الكريم ذكرنا معنى قول الله جل وعلا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني وبينا الارتباط ما بين الإحسان والغنى ثم بينا أن اسم الله الغني فيه معنى الجلال والتأديب وتذكرنا الآيات التي دلل من خلالها على هذا المعنى وكذلك فيه من الجمال فالله سبحانه وتعالى غني ويغني عباده هذه الكلمات تجعلنا نتوقف عند حظ العبد من اسم الله الغني ما حظ العبد من ذلك سنلخصه في ثلاثة أمور الأمر الأول إفراد الله بالعبادة والأمر الثاني الافتقار التام إلى الله والأمر الثالث الاستغناء بالله الأمر الأول إفراد الله بالعبادة لأنه سبحانه هو الغني والغنى وصف له ذاتي وما سواه من الخلائق مفتقر إليه كما قلنا وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد معه لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فهم مملكون مربوبون أفعالهم مقيد بأمره وإذن فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدم وشفعوا له عند الله فهو من أجهل الناس بحق الرب تبارك وتعالى وما يجب له ويمتنع عليه فإن هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تبارك وتعالى على الملوك والكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج وهذا قياس فاسد هذا لا يصح بحال أن يسوى بين الخالق والمخلوق بين الرب والمربوب بين السيد والعبد بين المالك والمملوك بين الغني وبين الفقير بين الذي لا حاجة به إلى أحد قط وبين المحتاج من كل وجه إلى غيره فالله الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته وكل من في السماوات والأرض عبيد الله مقهورون بقهره مصرفون بتصريفه مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وأولوهيته مثقال ذرة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 لكل خلق من خلق الله تبارك وتعالى إذا علينا أن نفرد الله بالعبادة نفرده سبحانه وتعالى بالطاع لا نتوكل على سواه لا نتخيل أن تدبير الأمر بأيدي سواه لا ينبغي أن نرفع الحوائج إلا له فلا ينبغي لك بحال أن إذا سألت أن تسأل غير الله فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهكذا عاهدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن على العهد ألا نسأل الناس شيئا الأمر الثاني الافتقار التام إلى الله والكلام ده عشان نترجمه عملي أنا عايزك ترفع إيديك أنا عايزك تبتهل وتناجي ربك سبحانه وتعالى وأنت مستشعر كمال فقرك كمال ذلك كمال ضعفك لما تتفقد عيوبك زي ما ابن القيم قال إنه الفقر ده الإنسان بيحس به لما يعرف مين هو ربنا ويعرف أفاته وعيوبه فيذل وينكسر عدد عيوبك وخلي عيوبك قدام عينيك تشعر بكمال الافتقار إلى الله عز وجل اعرف إنه ما فيش حد حينجدك من هذه الأفات إن ما فيش حد حيسلمك من هذه الأفات فيش حد حيغيثك يا ملهوف ولا يجيبك يا داعي يا سائل إلا الله لأنه وحده الذي ترفع له الحوائد وهو وحده القادر على أن يعطيك سؤلك فإذا افتقر له وحده وأظهر له ضعفك وأظهر له ذل كان هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض لا يأكل على أخوان ما يكلش على طربيزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر لله افتقارة يظهر لله تواضعه يبقى حالك كده تبقى عينك شايفة قلبك دايما انت منكس رأسك شيئا ما لانه لما الواحد بينكس رأسه كده المفروض عينه تيجي على قلبه علشان ينظر إلى قلبه وقافاته طول الوقت الواحد لا يريد أن يمشي مشية الجبارين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يتبغطر في صفوف القتال قال هذه مشية يبغدها الله إلا في هذا الموطن يبقى الواحد متذلل يظهر لله فقره يظهر لله حاله يظهر لله كمال ضعفه له وخلق الإنسان ضعيف كان شيخ الإسلام كثيرا ما ينشد هذا البيت والفقر وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي فكان ينشد هذا البيت كثيرا وكأنه يظهر لله ضعفه ومسكنته له سبحانه وتعالى الأمر الثالث يثمر الإيمان باسم الله الغني يثمر للعبد الاستغناء بالله وحده فتجد قلب المؤمن الغني تجد قلبه لا يركن إلا على الله وتراه يستغني بالله وحده عن الناس فترى فيه عزة النفس وترى فيه التعفف وترى فيه الزهد بما في أيدي الناس وتراه لا يتذلل لهم ولا يتعلق بهداياهم ولا بأعطياتهم ولا يستعين بهم ولا يجرد تعلقه وقضاء حوائجه إلا على ربه الغني الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه فما أسعد من تعفف عن الناس واستغنى برب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري وإنه من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ولن تعطوا عطاء خير وأوسع من الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فمن آثار هذا الإسم على العبد ومن حظ العبد من اسم الله الغني أن يستغني بالله تبارك وتعالى تذكروا دائما مع اسم الله الغني هذه المعاني ووجدك عائلا فأغنى فاذكرها حتى تستحي من الله اذكرها حتى يلين قلبك حتى تكون عبدا شاكرا ألم يجدك يتيما فآ ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى اذكر معنى وأنه هو أغنى وأقنى كل خير انت فيه أثر من آثار غنى الله وأثر من أثر منة الله وأثر من آثار كرم الله وجوده عليك وأنه هو أغنى وأقنى تذكر دائما أنك إذا تذللت فقد أصبت أعظم العز وأنك إن افتقرت فهذا غناك الحقيقي تذلل لمن تهوى لتكسب عزة فكم عزة قد نالها المرء بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فأقر السلام على الوصل فلو علموا ما في طي الذل من العز وما في طي الفقر من الغنى لجالدوا عليه بالسيوف ولكن لا يعلمون فبقدر ما تزرعون من العبودية تحصدون من الحرية وبقدر ما تزرعون في الدنيا من الذل تحصدون في الآخرة من العز وبقدر ما تزرعون فيها من الفقر تحصدون من الغنى وبقدر ما تزرعون فيها من التواضع تحصدون من الشرف والرفع وإذا جاءكم الشيطان ويخوفكم الفقر فتذكروا قول الرحمن وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم بس العملية محتاجة صبر عشان كده ألف سوف وعشان كده قال شاء المسألة على مشيئته لا على هواك والمسألة تحتاج منك إلى صبر حتى يبلغك الله الغنى الحقيقي الغنى البشري الحقيقي حين يغنيك الله به نسأل الله أن يغنينا به نسأل الله عز وجل أن يغنينا به